يا جنة للشهداء على وقع الردى تموج الجنود حرب الخيمه وسحب الورود يقتل الذورتي بدان كهجوم هجوم نوغلان في ليل الحصار شباب قتلوا نساء روع كمثل النجوم قد صرخنا النساء صوت. بدم الشهداء أرضنا كاربنا سيضل النجوم دورة كبرى تنزب الشبرى قصر بادخين هنا بلو كفرعون كفرعوني الذي طغى في البلاد هذا قناس من حر الحديد <تصفيق> بثارت دورة تدق القصور في دم هادرين وروش تمور قراد قاضي به دماغ فرخة دامية تهزم الطاغية بريح عاتية ما لهم إذا طاغي أتى بفتك الجيوش حمات قصرهم حمات العروش تدل الناس كي تحني الجبيل إذا الدهر أتى بعرش يزير بليلين حالكين أتى من جديد وناسه بحديما بألف حسين تعتلي هادرة <سيق> لمدى الآخرة دورة <تورة> قاهرة صغمة أسقطوا ربيع الشباب وورداً عفروه بحر الدراب بدم هاهنا ستنمو الغصول سينمو القاسم بلون الأصيل سينمو الأكبر وكل قتيل ستنمو كربلا تبيد الحصول min hatiba ahimaman qadifa lil'idana